للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارتنا أو لهوة فاضوا إليها وتركوك قائما ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 هم العدو فاحذروا مقاتلهم الله أنا يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهمون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 وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَذَّ مِنهَا لَذِلَّةً وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آل أنتُلِهُم أموالُكُم ولا أولادُكُم عن ذكرِ اللهِ، ومن يفعل ذَلِكَ فأولئك هُمُ الخاسرون وأنفقوا مما لَوْ رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنُؤَخِذَ اللَّهُ نَفْسًا دَاجِيَا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 يضل فداق وبال امرهم ولهم عذاب ليم ذلك بانه كانت اتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقال ام يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ولي حميد زعما الذين كفروا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار قالدين فيها وبيس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليكم فإنما على رسولنا البناغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون زوجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عندو اجر عظيم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 عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده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 سائركم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, أشهر والله لم يحب وأولئك الأحمال أجل أن يضع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 موجودكم ولا طباط، إن لتبيق عليم، وإن كن أُولَاءَ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فإن ضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُونَ أُجُورَهُنَّ. وَاٰتِ مَرُوْءَتَكُمْ بِمَعْرُوْفَ وَاِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرِدُّ لَهُ أخرى لِيُنْفِقَ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهْ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قريه عتت عن من ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 وَأَحْسَنَ اللَّهُ لَنَا إِذْقَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِتَعْلَمُوا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل ما تحزم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 ما نبأت به وأظهر الله عليه الرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم القدير إنت تبا إلى الله فقد فغض ان الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله أزواجا, ازواجا خيرا من كن مسلمات قانة قانة تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سجبات وأبكار يا أيها الذين وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاذٌ شِدَادٌ لَا يَعْفُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَهُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا معه نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي كفر والمنافقين وغلظ عليهم ومؤاهم جهنم وبيت المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتهما فقالتهما فلم يغنى عنهما من الله شيء